ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل ونهار عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرِئَ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَقُولُ مِنْكُم مَّن ضَلَّ وَيَقْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فأنذِر وربك فكبر وفيا بك فطهّر واذج ذفهر ولا تمن تستكثِر ولربك ثَصَبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوسِ فَذَلِكَ يومئذ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذُوَّنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَم مَمْدُودا وَبَمِينِ شُهُودا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدا سَأُرْهِقُهُ صَعُودا